إن ذلك عند الله يسير وما يستمل بحران هذا عذب فرات ساقي شرابه وهذا ملح انجا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 والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا آزرة وزر أخرى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 جاءتهم وشرهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى بيب السود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز نصو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 ولَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا فَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُ النَّاهِضٌ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ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 ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى